فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعطوها فدم دم عليهم ربهم بدم بهم فدم دم عليهم ربهم بدم بهم فسوها ولا يخاف عقباها